بسم الله الرحمن الرحیم تَلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينَ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ان فيرعون علا في الارض وجعل اهلها شياعا وجعل اهلها شياع يستضعف طائفه منهم يذبحوا ابناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين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 ونري يفرعون وهمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوعينا إلى أم موسى أن أرضعي.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 وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى بمه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 لَمَّا بَلَغُوا أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ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 قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي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 فَلَمَّا أَنَّ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوُهُ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقُتُلَنِ أَتُرِيدُ أَن تَقُتُلَنِ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسَهُ بِالْأَمْسِ